ان الذين يلقون فيايا تيالا فولا لا الله الله in yeah. حاجه ما كفاهاش عليك والله انا المعروفه يا الشيخ عملت عليك ان الذينا and then Il